شري <سؤال> يلاندك جنوان ذي الشامي يلاند الرقام نشري شي وغره ران نشري الضب الرومور ذيلين شري يلان دك جنوان يا كدير قعام هذا نسق حقونا ينق نشتاكل هو الاول هو والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اذن ابتد هذا نساً إذا نقلون هذا نساً ظهرين هذا نساً إذا فضمين كل شيء يعلم يس هو أكبر هو الذي خلق السماوات والأرض في شتة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو ما كم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ذنسي خرقني هنوان ذرقا عند استيام ومبعد يقع ذي منيس سفل العرش الرحمن يعلم سوين احتمن ذرقا عند وين اكتفغن ذوين نذي ترسن <تصفيق> ذوين اتشارين نتثاني اللي يذون أني ذا تبغم ثيريم ربك تخذ من له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ذيرين السكر إلا ذي جنوان يكذر قعام ورب رقل الأمور سبحانك يا رب يا سبحانك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يستكشمد إذ غفاس يستكشمد أسغف يظ يعلم شفر يذمر آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين في آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنث أصرب بذنفيس صدقة في سبيل الله ذقوين في كل ذيقم ذي وخير نصف الضرم فلاس وذا كان يومنا ذي هوان أتصرفا أربخلا السعان رجل ذا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول ودعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ذا شو تكون الجنكا أرث السمن المسربيا أن ذي الطرف ذي ون أتمنم سففن ون ونمثف كامل عهد ما ثمنم الصح هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوفنا رحيم ذنسا مدين جرن غفر عبده محمد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 من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير أي غرورث تسرفا ذي قفرث من ربي لا كذا رب رأي ورثا يهنوان يكذ القاعا ورعذلا وذكا يقل لن ذهو صرفا قفلك شمغر مكان جهدا في سبيل الله ذويهم عليه الدرجاء وفي ذاكني صرفا وجهدا من بعدك أكن اللاني وعدثا ربين السيني الهان الجنة ربي يبوي تصيري خبار سحرة الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ورأي رضرني ربيا أرطرني الحسان أستدير أشحر ذحريش أستدير نرجر هان يوم طر المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم السن مرة الظرض المؤمنين والمؤمنات هذه الحن نور نشن اجدشن افيو فوش اجندنين اميران اكليد النفر الشقيام الشل جنف م سفان التجر نش دواس فيقش ديمات قمم فيقن يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرون نقتبس من نوركم قيد ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بشور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب السن مسقرا وذك يمن سيرس المنفقين اتدي يمن سيرس ايو ذك يمن ارجو ثغ ايو اكنا نظر شو ستف ات ان ون اش ندينين شو عكيه وغادي صغر الفيرون قلب في صغفثفث يسعن تبو في الماءس وذمش دخل درحنا جهه المؤمنين وذمش برا للعثان ينادونهم المنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فاتنتموا أنفسكم وتربستم مرتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء آمر الله وغركم بالله الغرور هذا زند السوال المنافقين يويد يومنا إيهاكنين اللي يذوان أجدينين المؤمنين ذي لكن الغلطان إمانا ون مثع السم تسترجو من شو أغلب تشوكم ون يغر يكون حثم النام ألم ذسمي دي ديوسان جمع الرب يغر يكون أفرب ون يسغرون الشيطان اليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير أشرف ذي يرثت وقفاج ذي ون ذي وذي وفرا مضمضق نون تمس أشتني يون العقن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كلذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليه ملمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاشقون أعنيم ديب بضران الوقت وذكي يمنان ولو ننسنا تخشعن مرادة وفد الربين أذويين دين سلم الحق القرآن أكثر تشيرين لان أمثل كتاب قبل في جهوده النصالة إذور الزمن في الأسن القرآن ولو التصديق السنفان أفريد يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أذيري ذرع المنون بل رب يحقود ارقع بعد المثيس انبينا واندري شراث أكنت فهم من الحق إن المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ أَفَنُو بِالَّذِي تُصَدِّقًا اِتِّيذا كيتشدقان اطرن ارطري هان يا ربي غشتي ديالك سيزي دغاش حار دحريش غرسن جشره بالله ورسله أولئك هم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وذكني لنمن أصرب بذوذ دي شقع ذوذق من نفس الصح ذو الشهدار بذنسان السعان رجر يكذ النور وذكني خفرا إذا كذبوا لن تمش يعلموا أن ملحياة الدنيا لعب ولهو وجينة وتفاخر بينكم وتكاثر في المال والولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وملحياة الدنيا الا متاع غرور سبحانك يا رب ود نخي كل ود نخي اجيريتي يا المنون افرح حياتنا الدنيس باللعب دجهوم لجوق بالجوق به روان ورا يغرفن ويغنين الدونيشن في تريش ومغفور اجوان وفي لحن مرجرن اجرنا داي ماغنيش ومن بعد في قرى قهار تزردي وغر دورا ومن بعد في قرى الشهد في كثر مره يروح خاف لا عترف قشيح يروح عاصم يزرع فر بضرضاش ويذكرني في ذوان اشن سمعت نش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 ثوسى عمك نيوسى اجنيك ذرقعا استوهب وذ يمنا اصرب بذ ويدشجا ونذر فضل ربي يشكث ونيفغان ورب رفضل اسم قر. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يشير شلم صفر يضرون الذرقاء يخلوش العباد السند اللوح المحفوظ تكذب قبلس انخرق ونغفر بيسهر لكي لا تاشوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني والحميد نسحنا وإن دانشتان أكنو تنغني مران غفاين نكوني فوثن أكنو تفرح مران الفرح نزوخ اسمويني وين ديف كان أربي وين تحبي يران وين يتكبير نزوخو وإذا كنت نبخل التمر مد نسر يقرن غر دفير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 I d-ewwwin الماجt, nezred-d yid-sen lkiتاب, d lmizan, akken ad l الحun, medden s lḥq gar-asen, nezred-d iɣen uzal, adlis lquwa izaden,yakk d lmenfaع medden, akken ad ييعel Rebbi, war yren d dinis. فَإِنَّ رَبِّي ذُو قُوَّةٍ وَأُرْجِيَ لِلْوَثِقَ جَنَّ وَلَقَدْ رَشَّنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ نكنا نوح نشتبع شي دابراهيم ان جعد ذي الذريا لسن النبوة <تصفيق> ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه لنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغى أرضوان الله فما رأوها حق رعايتها فما رأوها حق فآتين الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاشقون اون بعدا كنستبعد ذا فيرس جنبنا بعد عيسى بن مريم نفكيه شي دال انجيل نقمد تخرب بولون بيدك يتسبعان راه مغير باصدر المحان ياك تجي جه الشهوه نرفان وشيت نفرف فلشان حشف غن لكن وشفتيني رق رح قشك ني لكن الطسقلان ديك سن فغني بذان يا الله وامنوا برسوله يوتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أوذي يمنن أوذي ربي ثمنا مسن في نس أذوين ذي فكسورس سيني يحرشن ذي الرحمات أذوين ذي النور أت الحميس أو نعفو ربي تسمي حطعس أرنو يتشور ذي لإلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كنا ذعى لمناثر الكتاب أوريزميرني والشما ذو الفضل ربي عزيزن أذو الفضل ذو كفوس الربية إليشكي في وين يفغى أربي ذو الفضل ذا مقرآن